إن أمهاتهم إلا الله ولدناهم وإنهم ليقولون يقولون مكرم من القول وزورا وإن الله لعفون غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما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 كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا، فينبئهم بما عملوا، أحساه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يعلم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 ألم تر إلى الذين نوه عن النجوى ثم يعودون لمن نوه عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاء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 تُمُرُّ وَاسُوَلَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاهُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِلَّا مَنْ تَجِدُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَشْفَقُتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاهُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ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 استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله في الاذلين كتب الله لا أنا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من